فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِلَّنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ تَوَلًّا مُّهِينٌ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويقولوا لهؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يسركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وَمَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حُطَامًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الدَّارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ طراط للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم دلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت واردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ق الم يرزقكم من السماء والأرض أنأََّ يملك السم وال الأبفار وما الْحَيَّ مِنَ من الميت وما يخرج الْحَيِّ من الميت الْأَمْرَ الميت, الميت من الحي وما يذبّر الأمر فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائهم من يبدؤن خلق ما يعيده قل لله يبدؤن خلق ما يعيده بأن تفكون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 ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تَهْذِلُ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْطِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ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 ثُمَّ نَقِيرٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْقِرْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَبْتَغَتْ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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واثن عليهم نبى نوح ان قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي يا قوم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله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 واجعلنا من صالائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنكرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضرب على قرون المعتلين ثم بعثنا من بعدهم متواهون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لثحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أزحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيسنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 ويحفظ الله الحق بكلماته ولو كنها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوت من فرعون وملئ أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلفين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 وأوحينا إلى موسى وأقيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك فِي فرعون وملئه وزينته وامواله في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ظلم على اموالهم والتد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تستبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننزيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون ولقد بَوَّعنا بني إسْرَائِيلَ مُبَوَّأْتُنَّ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَرَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ مَقْتَرِفُونَ فَإِنْ كُنتَ فِي تَكْمِمٍ مَا كَبَارِ الَّذِينَ يَضْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْقَاصِّينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ولو جاءتهم كل آية حتى يرون العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كتفنا عنهم عذابا خذي في الحياة الدنيا ومسعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنا في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُنَّ تَحْسَى يَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِاللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظُرُ مَا ذَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنِ الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ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 والثابع ما يوحى إليك وَأَطْبِ الحَسَاءِ يَحْسُنَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاقِرِينَ